أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفة فزجرة زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لا واحد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 وَإِذَا رَأَوُوا آيَتِي أَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ أَو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 أحشر الذين ظلموا وازواجهم الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فهذوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم انهم مسؤولون.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 فأضويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين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 وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم مع لهم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور على سرور متقابلين.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 يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم تالله انك كنت لتذين ولولا نعمه ربي لكنتم من المحضرين افما نحن بميتين الا موت ثنا الاولى وما نحن بمعذبين هذا له والفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون اذ ذلك خير نزلا ام شجره الزقوم ان جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون 114. وإن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم ليل الجحيم 116. 114. قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِيَبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سليم إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِفْكَ أَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ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 أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تأمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتبله للجبين وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنك ذلك نجز المحسنين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 مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا من الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين لقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وأتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهرعون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 مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَأَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم 114. عليه شجرة من يقطين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 ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين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 لا نحن الصافون وإنا لا نحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكن نا الله المخلصين، فكفروا به، فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمة ناد عبادنا المرسلين، إنهم لهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين